Hmh Hmh Hmh Hmh تسابقت الهموم إليه تجري دموع اليطم في خديه تتلعثم الكلمات في فمه وترى حياة البؤس في عيني، ألم وفقر حاله ودموع. ظمأ وجون قلبه موجوه من ذا يضيء له الحياة شمو؟ من ذا يواسي ومن يؤويه كن بلس من يمحو الأنين وسعادة للآخرين وفضيلة كالماس كالدر الثمين كن في حياتك غيمة تروي الحنايا والحني ما أجمل الدنيا إذا عشنا بها مترامة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 تفجر الإحساس بين يديه يدي حتى رأينا نور بسمتي متلألئ أن يبدو على شفتي كم بلس من يمحو الأنيق وسعادة للآخرين ذا رحمة Kafatilah kamu, kelemas, ke duri thamin. Kum fi hayatmu raimah, terul panaya wal panim. في رحمة الإنسان نستلهم الإحسان والراحمون المحسنون يرحمون الرحمن في رحمة الإنسان نستلهم الإحسان والراحمون المحسنون يرحمون الرحمن